وَإِذْ قُلْنَا دَخَلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدَخَلُ الْبَابَ سُجَّدًا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 وَدَخَلُوا الْبَابَ سُجَّدَوْا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَدَخَلُوا الْبَابَ سُجَّدَوْا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَدَخَلُوا الْبَابَ سُجَّدَوْا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ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 ودخول الباب سجدوا وقولوا حطت نغفر لكم خطاياكم ودخول الباب سجدوا وقولوا حطت نغفر لكم خطاياكم ودخول الباب سجدوا وقولوا حطت نغفر لكم خطاياكم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 وَدَخُولُ الْبَابِ سَجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, وسنزيد المحسنين, وسنزيد المحسنين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 فجرت من هُثنة عشرة عينا، وإذ استسقاموا سال قومه، فقل نضرب بعصاك الحجر، ففجرت من هُثنة عشرة عينا، وإذ استسقاموا سال قومه، فقل نضرب بعصاك الحجر، ففجرت من هُثنة عشرة عينا عشرة عينا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُسَالِقُ أُمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَفَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَّتَ عَشْرَةَ عِينَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُسَالِقُ قَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَائِكَ الْحَجَرَ فَفَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَّتَ عَشْرَةَ عِينَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُسَالِقُ قَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَائِكَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَائِكَ الْحَجَرَ فَفَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَّتَ عَشْرَةَ عَيْنَٰهِ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَائِكَ الْحَجَرَ فَفَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَّتَ عَشْرَةَ عِينَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَائِكَ الْحَجَرَ فَفَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَّتَا عَشْرَةَ عَيْنَٰهَا فَقُلْ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 قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قَدْ عَلِمَ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 قد علم كل أناس مشربهم، قد علم كل أناس مشربهم، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا وشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.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 كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الأرض مُفْسِدِينَ الأرض الأرض كلوا وشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا وشربوا من رزق الله ولا تعثوا الأرض مفسدين. كلوا وشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.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 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تبت الأرض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 فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض Videolarda gördüğünüz gibi, bu videoda gördüğünüz gibi, bu videoda gördüğünüz gibi, bu videoda gördüğünüz gibi, bu videoda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 وَإِذ قُلْلتُمْ بِتُ الْأَرْضِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نصبر عَلَى طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبط الأرض وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبط الأرض وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها يخرج لنا من مَا el arz mi, bıçalı ha, ve qitha'ı ha, ve fumı ha, ve الْأَرْضُ مِنْ بقلها وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا يخرج لنا Yükrəjelana mmmma tumbetül arz mı bıqlıha ve qithaıha ve fumıha ve adısıha ve bıçlıha. Yükrəjelana mmmma tumbetül arz mı bıqlıha Yukhرج lana bimma tunbitu l'arzu min bakl'iha wa qit'aiha wa fum'iha wa adas'iha wa basal'iha Yukhرج lana bimma tunbitu l'arzu min Yüxrijelana bimmatubuğl arzum bqlha ve qitha'ıha ve fumha ve adesha ve bçlha. Yüxrijelana bimmatubuğl arzum bqlha ve qitha'ıha ve fumha يخرج لنا مما تُوبت الأرض من بق لها وقثائها وفومها وعدسها وفومها وعدسها وبصلها Yuxrjelana bimmatubu elarz min bqlha ve qitha'ıha ve fumha ve adesha ve bccalha. min bqlha ve qitha'ıha Yuxrjelana bimmatubuğl arzum bqlha ve qitha'ıha ve fumha ve adesha ve bçlha. Yuxrjelana bimmatubuğl arzum bqlha ve qitha'ıha ve fumha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 İhbitumi soan fein nellek ma mese eltum ihbitumi soan fein ma kum mese eltum ihbitumi soan fein nellek bitumi soan fein nellek kum mese eltum ihbitumi soan fein nellek kum mese eltum ihbitumi soan fein nellek bitumi <Sessizlik> soan fein nellek ma mese eltum ihbitumi soan fein nellek kum mese eltum ihbitumi soan fein nellek اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم bitumi soram fein nellek ma mese eltum ihbitumi soan fein nellek kum mese eltum ihbitumi soan fein nellek ''İhbittوا مصرا فإن لكم ما سألتم ''وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ''وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء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 Vızırbet onlara zıllat ve miskanat ve baabu bıgıbımın وبغضب من الله وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله, وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله. Vızırbet عليهم zillât ve miskânât ve baâbû bığrâbîm min عليهم zillât ve miskânât ve baâbû bığrâbîm min عليهم الذلة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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبئين بغير الحق. ذلك كانوا بآيات الله النبيين بغير الحق.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 ذلك بما عصوا كانوا يعتدون. يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا كانوا يعتدون. ذلك بما عصوا كانوا ذلك ذلك يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً إن آمَنُوا آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا.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 واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها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 نصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رقدوا ودخل الباب سجدا ودخل الباب سجدا وقولوا حطت نغفر لكم خطاياكم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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ يُخْرِجَ لَنَا ما تُوبِّتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدِسِهَا وَبَصَلِهَا؟ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُنَا الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خير. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سألتم. وَظَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغُضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخل الباب سجدا وَدَخُولُ الْبَابِ سَجَدُوا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلو منها حيث شئتم رقدا ودخل الباب سجدا ودخل الباب سجدا وقولوا حطت نغفر لكم خطاياكم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 وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَائِكَ الحَجَرَ فَفَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَّتَ عَشْرَةَ عَيْنَٰهِ قَدَّ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُّ وَشْرَبُوا مِنْ الرِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 تنبت الأرض من بطلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وَظُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغُضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتُلُوا النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 وَدَخُولُ الْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 نَصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ يخرج لنا مما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 ان الذين آمَنُوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا واذا قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وَدَخُولُ الْبَابِ سَجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 فَدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بقلها وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا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 والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجзем من السماء بما كانوا يفسقون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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَنَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُلْنَا رَبَّكَ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّاتُ بِتُ الْأَرْضِ يُخْرِجَ لَنَا مما تنبت هبُتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَلِهَا وَقِثْتَهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصْلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُنَا الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِهْبْطُ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ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 ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها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 نصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحة وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتوا مرقدوا ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ يُخْرِجَ لَنَا مما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 انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا